إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تَثْنَا وَمُنذِر بِهِ قَوْمًا لُدًّا أَإِنَّمَا يَسْتَوْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِر بِهِ قَوْمًا لُدًّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رِكْزًا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 الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. كحديث موسى وان اتاك حديث موسى اذ را انا فقال لاهلهم كثوا انني انست نارا 119. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ك فخلعنا عليك إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طوى إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اختارتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 تبع هواه فترد. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وتبع هواه فترد. ومات تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يأتوك عليها وأخش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. قال هي عصا يأتوك عليها وأخش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى. قال ألقيها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى فألقها فإذا هي حية تسعة. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها. الأولى وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إذهب إلى فرعون إنه قرا إذهب إلى فرعون إنه قرا قال رب اشرح لي صدري قال رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وييسر لي أمري وأحل العقدة من لساني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 واشركه في امري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا كي نسبح كثيرا ونذكرك كثيراً. ونذكرك كثيراً. إنك كنت بينا بصيراً. إنك كنت بينا بصيراً. قال قد أتيت سلك يا موسى. قال قد أتيت سلك يا موسى. ولقد منعنا عليك مرة أخرى. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقُذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِيَ أَنِّيْ خُذْ فِيهِ فِي السَّابُوتِ فَخُذْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَذُولٌ لِّعَذُولٍ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِّنِّي وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي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 فَرَجَنَّكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ فَرَجَنَّكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاك فَتُونًا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فتنك فطونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطناعتك لنفسي واصطناعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى إذ هبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا 119. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قَتْلِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَتْلِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا وَقَدْ بآية, بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قال فما ربكما يا موسى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء السماء أم فأخرجنا به أزواج من نبات شتى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى قلوا ورعوا أنعامكم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 مِنَّا خَلَقُنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيذُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بَيْنَنَا وبينك موعدا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أنت مَكَانًا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى في العون فجمع كيده ثم أتى فتولى في العون فجمع كيده قال لهم موسى أي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسئتكم بعذاب وقال لهم موسى أي لا تفتروا على الله كذبا فيسئتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يحريهما ويذهب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم تصفف فاجمعوا كيدكم ثم تصفف وقد أفلح اليوم من استعلى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا قال بل ألقوا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 إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقى السحرة صجدا قالوا آمنا بربها رونا وموسى فألقى السحرة سجدا قالوا آمن نبي ربه رونا وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك كبيركم الذي علمكم السحر إنه كذيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في في جذوع النخل ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أيونا أشد عذابا وأبقى. ولا في جذوع النخل ولا تعلم أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا فقض ما أنت قاض فقض ما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما نبي ربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر 129. والله خير وأبقى 120. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 121. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى.